119. كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيم لمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم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 قبلك في شيعي لولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة لولين ولو فتحنا عليهم لا بَمْ مِنَ السَّمَايِ فَظَلُوا فِيهِ أَعْرُجُونَ لَقَالُوا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكْكِرَتْ بِصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السماء بروجا وزيناها وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ولو ضمدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم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 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له فأسقيناكم وما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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من مار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا والصالم من حمّى مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا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 قال فإنك من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أخويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين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 قسوم. إن المتقين في جنات وعمون ندخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على متقابلين لا يمسهم فيها نصبا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 قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يَقْنَطُ من رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قَالَ فَمَا بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع اذبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا أولئك الأمر أن دابر هؤلاء مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولا منهك عن العالمين يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرطين فاجعلنا عاليها تافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها وفي ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين كانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بلوت نامين، فأخذته الصيحة مصبحين، فما.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 الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك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 خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولن عام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكنون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق لأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيلَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٍ وَلَوْ شَاءَ لَا أجمعين هو أَجْمَعِينَ من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَرَأَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَغُولَ نَظْرَةً فَظْلَهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله يقول شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لا جرم أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا 119. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من من فوقهم وأتاهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه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 لا ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبيس ماثول متكبرين وقيل للذين اتقوا ما 124. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين 125. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لنهار لهم فيها ما يشاء وذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا وقبرهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولنا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنهم ولا أجل آخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الذين مكروا السيئات أن يَخْسِفَ الله بهم الْأَرْضَ أَوْ ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أَوْ يَأْخُذَهُمْ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 يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائر سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من غابة والملائكة وهم لا يستكبرون يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق الله العظيم